الحمد لله للعزه والجلال الكبير المتعال له الأسماء الحسنى وصفات الكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي كل مؤمن ومؤمنه ومن يرده, ومن يرده الله بشوء فلا مرد له وما له من دونه نوال وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله أصدق من عمل وقال يعجبه الفعل ويكره القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل ومن سار على طريقهم واتبع نهجهم إلى يوم المآل وسلم تسليما كثيرا أما بعد فوصيكم ايها الناس ونصيبك والله سبحانه ولزوم طاعته في المنشط والمكره والغضب والرضا والخلوه والجلوه ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ايها الناس كان شيئا لم يكن اذا قضا وما مضى مما مضى فقد مضى ايام تمر مر السحاب عشيه تمضي وتأتي بكرة والزمن يجري بسرعة عجيبة وحياة الإنسان كحبل ممدود لا يدرى متى ينقطع والكيس الفطن من لا يلتفت إلى الماضي استعظاما لما فيه فيقنط أو حزنا عليه فيكسل ولا يتلهف إلى المستقبل يريد أن يعرفه قبل أوانه فلذة الماضي وشدته منسية وأما الغد فالجميع منا فيه على خطر الغيب فما هو إلا اليوم والساعة التي نحن فيها وما لنا فيما مضى إلا الاعتبار والادكار وأن من يعيش يكبر ومن يكبر يمت والمنايا لا تبالي ما أتت وأن كل اجتماع فالى افتراق وأن الدهر ذو فتح وذو إغلاق قد انصرم شهر رمضان قد انصرم شهر رمضان وانمحق واختل نظامه بعد ان كان قد اتسق لقد كان بين ايدينا وملأ اسماعنا وابصارنا حتى انقضى موسم التقوى وهدا تغريد بلابل الروح فيه وتلاشت لكرياته وكانها اوراق الخريف عصفت بها الريح على امر قد قدر عباد الله لان انتهى شهر رمضان المبارك بما فيه من بحار الفضائل وخمائل الشمائل فإن مضان الطاعة ومواضع العبادة لا تنقطع ولا تنتهي ومن كان يعبد الله في رمضان فإن الله حي لا يموت وهو رب الشهور كلها ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى وانصرم ولذا كان من المؤسف لكل تقي نقي أن يرى مظاهر الكسر والفتور والتراجع عن الطاعة والتزامها والشعور بها ظاهرة لكل ذي بصيرة بعد سلاف الشهر المبارك، وكأن الدين كله محصور في رمضان فحسب. نعم، لشهر رمضان، لشهر رمضان المبارك ميزة جلّة على بقية الشهور، وله فصوص في العبادة لا يوجد في غيره من الشهور، غير أن بقية الشهور والأيام فيها من أصول الطاعة المشروعة في رمضان كما هي الحال في رمضان فالصدقه وقيام الليل والصوم وتلاوه القرآن قد حظ عليها الخالق الكريم في غير رمضان ايضا ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جوادا طيلة حياته غير أن جوده يزداد في رمضان ولئن كان في شهر رمضان ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتزابا غفر له ما تقدم من ذنبه فإن في بقية السنة أعمالا تماثل هذا العمل أو تفوقه فقد روى الشيخان في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وروى الشيخان أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه فهذان الحديثان ويرهما فيهما ما يدل على أن بعض الأعمال لها من الأجر ما لمن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا وقد صح عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقيه الحديث وبعد يرعاكم الله فإنه إذا كان فعل, فعل سيئات قبيحا في نظر الإسلام فما أشنعه وأقبحه بعد فعل الحسنة فلئن كانت الحسنات يذهبن السيئات فإن السيئات تعكر الأعمال الصالحة وتزحمها ولقد استعال نبينا صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكون وقد قال الله جل وعلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة ولذا عباد الله فإن من وقع في التقصير بعد التمام أو تمكنت منه الذنوب بعد الإقلاع عنها لهو ممن بعد نفسه عن الفوز بالطاعة ولو غش نفسه بعبادات نوسمية ذات خداد إلا أنها لا تبرح مكانها هذا إن لم يكن حينها مسلوبا لذة المناجاة وحلاوة التعبد خلافا لرجال مؤمنين ونساء مؤمنات من عباد رب الشهور كلها بواطنهم كظواهرهم شوالهم كرمضانهم إذ لا منتهى للعبادة والتقرب إلى الله عندهم إلا بالموت كما قال تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين لقد سمعت الآن أيها المسلم لقد سمعت الآن أيها المسلم وعرفت ولقد أحسن من انتهى إلى ما سمع وعرف ولقد ذقت شيئا من طعم العبادة في رمضان فلا تعكر أن هذا الطعم بما يشينه وعليك بالدوام وإن قل فليست العبرة بالكم وإنما هي بالكيف فقد قال سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا فإن المداومة على القليل تحرس بإذن الله من الفترة بعد الشرة فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل وان احب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل رواه البخاري ومسلم قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله انه كان غفارا لا نبي بعده وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه، وكل بدعة ضلاله ثم اعلموا رحمكم الله أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد شرع لكم صيام الست من شوال وجعل ذلك من متابعة الإحسان بالإحسان فلقد قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر كله رواه مسلم ووجه كون صيام الست بعد رمضان كصيام الدهر هو أن الله جل وعلا جعل الحسنة بعشر أمثالها فصيام رمضان يضاعف بعشرة شهور وصيام الست بستين يوما وهو حاصل ضرب ستين في عشرة فصار المجموع اثني عشر شهرا عدة السنة الكاملة والأفضل في هذه الست أن تكون بعد العيد مباشرة متتالية ولا بأس بالتفريق أو التأخير إلى آخر الشهر وصيامها سنة وليس واجبا ومن كان مواظبا عليها في كل عام فمرض أو سافر في العام الآخر فلم يصمها بسبب السفر أو المرض كتبت له فضلا من الله ومنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري كما أنه يجب تقديم القضاء على صيام الست ولا وجه لمن أجاز التأخير بحجة أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن عائشة رضي الله عنها لا يتصور منها ترك هذه الفضيلة سيقال كيف إذن تركت القضاء وهو الأوجب لأجل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هي تأتي بالنفل وحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لا زالت قائمة ثم إن من لم يكمل القضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان بدليل أن من صام يوم من رمضان ثم أفطر بقية الشهر لعذر ثم زال عنه العذر في شوال فلا يعقل أن يقال ابدأ بست من شوال قبل فواتها ثم تأتي بالقضاء بعد ذلك فإن فإن هذا من التكلف فيما لا ينبغي كما أن من قام بعض الليالي في رمضان وترك بقية الليالي في الشهر لا يصدق عليه أنه قام رمضان إيمانا واحتسابا ثم إنه قد يخطئ بعض من يشوش ثم إنه قد يخطئ بعض من يشوش على الناس في مسألة سيام الست من شوال وينقل عن بعض أثر العلم أنهم لا يرون سنية صيام الست من شوال خوفا من أن, يلحق من من أن تلحق برمضان خوفا من أن تلحق برمضان وهي ليست من أو لما نقل عن بعض السلف من أنهم لا يصومونها غير أن العبرة بالحديث الصحيح فلا ندع قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الرجال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا وصلوا رحمكم الله على خير البنية وأسكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحرض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وَسَنَّ بِمَلَائِكَةِهِ مُسَبِّحَةً بِقُدْسِهِ وَأَيَّهَا بِكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فقال جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وقال صلوات الله وسلامه عليه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عسرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن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 واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ائمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت الله لا اله الا انت اللهم انت الله لا اله الا انت اللهم انت الله لا اله الا انت انكل اني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا, ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والاكرام